ف ا ا ل ح موسوعه ل ا ف ا ل ج ن ا ت يسرا ف ا ل م ق س م أمرا إنما ا ت ت ل ع د و ن ل د و م ا ل ا ا س ل ا م ي ك إ ن ك م لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في غ م ر ة ساهون ي س أ ل و ن أ ي ا ن ج س ت ك م هذا الذي كنتم به تستعجلون إ ن المتقين في جنات وعيون آ خ ذ ي ن ما اتاهم ربهم إ ن ه م كانوا قبل ذلك محسنين ك ا ن و ا ق ل ي ل اموالهم ن الليل ما ي ه ج ع ن و ب أ ا ر يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي ا ل أ ر ض آ ي ا ت للموقنين وفي انفسهم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 قال الا تاكلون ف أ و ج س منهم خ ي ف ة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم ف أ ق ب ل ت ا م ر أ ت ه في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال إنه قال قالوا انا ل ربك إ ه هو ل ح ك ي م ارسلنا ل ل قال ل ع ي أيها م فما خطبكم م الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره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 موسوعه ن م م ف ا ل ن ا ب م ل و وَذَكِّرْ م ف إ س ا للعلوم ك ر ت م م ؤ ن ن ي ا خ ل ق ت ا ل ل ج ن ن و ا إ س إ ل ا م ي ا والرزاق ذ و ا ل ق و ة ا ل م ت ي ن فإن ل ل ذ ي ن ظ ل م م و ذنوبا ا ث ل ذ ن و ب ب أ ص ح ا ه م ف ل ا ي س ت ع د و و ن ف ي ل للذين ك ف ر و ا م ي و ه